هذه الكلمات لعبد الرحمن الأبنودي، إنما يلحنها بليخ حمدي ويغنيها محمد رشيد. اعمل للشمال بالحب يا خالي صياد صياد, صياد الخجل البحر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 I love you. Vi är här, vi måste, vi är här, geno via Ahir, Ahir Ahir Ahir, نحن زمان من اللي قبلنا قال نموت المعلم ولا من دنيا يتعلم لو فيه خصام، العصر يجمعنا، العصر لو فيه خصام، المغرب يجمعنا، المغرب لو فيه خصام، العشاء يجمعنا، العشاء لو فيه خصام، وإحنا اللي خلينا للكلام معنا، العشاء لو فيه خصام، الكعبة تجمعنا. Jag är att